الحكمة في هذا الشيء الحكمة في هذا الشيء أن الرجل الإسلام لا يوجد طلق لا يوجد طلق هناك حديث ولو أنه ضعيف يقول إن أبغاد الحلال عند الله الطلق هو حديث ضعيف لكن الحكمة هنا في هذا الأحكام أن الرجل قبل ما يطلق المرأة المرة الثالثة يفكر, يفكر مزيان يقول إن أطلقتها يمكن أن ترجع ليها فهو ما غادي يصبر معها غادي يصبر معه لإنهم غادي يشبعي أن هات مشي عن فراز الخر وينكحها كلها بعد ذلك كلن يقلي وشغيط لها وللله فغادي يندم على حياته إذا كان كي يبغيها هاد شكل أما أنتم ما عندكم أحكام قبض ما عنديش معلومات في المسيحية أنتم قد أن الإنسان مع المرأة للأبد على ما ولكن ما عند الموضوع دي المسيحيات لأن أنت قولي سير هذا هو الجواب يا أخي، فالإسلام بريء هذا الكذب وإليك أفضل العقيدة. إيش كت خاور، إيش كت خاور، إيش كت خاور، إيش كت ضف الأسد؟ صافي غطب قاف الرد، أنا حيد عليك الرد، ده كان دير واحد السياسي معكم زويلة هنا، ده كان ومش نقم معكم ومسحات الأولين، رحيد نقد ضفادع، أولًا إعلان الخبر الجميل بأن الضفادع لم تغذى على المتآسلمين، سبب الشتم السيد المسيح له كل مجد رح خرجناهم من لبنان. وانهما يدخلون الغرفة ولكنهما خدمه البونس والرد اوكي بلات اخويا كورونوس بلات الله خليك اولا فيما يتعلق بمسألة الحديث الذي اتيت به فيه نقاش كبير جدا بين الفقهاء لعن الله المحلل والمحلل له طبعا رواه ابو دود بن الماجه والترميذي ولم يارد لا عند البخاري ولا عند مسلم يعني في الصحيحة هو من هذا أن أحد من كبار الأئمة، كبار الأئمة، وفي الفترة التي ظهر فيها مالك صاحب الموضة اللي هو أبي حنيفة، اللي هي مدرسة العراق، ماذا يقول؟ أنا دخلت الصفحة دي الآن وحكي عن أبي حنيفة أنه يصح النكاح، نكاح المحلل الذي يعتبر بأنه ولكن يبطل الشرط. يعني اتفقت أن الشرط في نكاح المحلل يجوز بالنسبة لهذه المدرسة هذه. وإحنا كان حتى الآن أن الأيمال الأربعة الذين يأخذون في الإجتهاد الفقه هذين هم هم المعروفين حتى الآن المذهب المالكي اللي هو مالك بن أنس وصاحب كتاب المطّق كين أوزعي كين أبلا حنيفة كين ابن حنبل أحمد بن حنبل المحن اللي كان عاش في العراق ولا غير ذلك ثم طبعا البعض يقول بأن كين المذهب الظاهري ثم كين مذهب المذهب, المذهب الشافعي الذي هو أول من فعلا قاعدة المسألة ديال ديال ديال أحيد يعني الإمام الشاعر في علم معروفة يعني بالكتاب الأساسي ديالو اللي هو الرسالة فا أبي حنيفة على الأقل هذا إمام كبير له مسموع ويعمل به الكثير من الناس ديال العراق وديال إيران والناس ديال الكوفة والبصراحة حد الزمن وحتى الآن مازال يعتمدون بعض الذين من المذاهب الأخرى يأخذون الرخص منه الرخص بمعنى إنه مثلا أشي حاجة اجتهدوا فيها ولم يجدوا وكان فيها الخلاف كثير يأخذون الرخصة بمعنى أنهم يأخذون من عند مذهب آخر ويعتمدون عليه وهذا واحد الباب خاص دي المقرد المذاهب فأبو حنيفة كيقول كيقول على نكاح المحلل أنه حلال من جهة إلا أنه يختلف معهم في الشرط فقط على أي واحد غير شيء يدخل لي يشوفوا على العكس ديال الشافعي كيقول لك يعني كيقول لك في صورتين الأولين لا يصح وطبعا كيجيبوا هذا لعن الله المحلل والمحلل, والمحلل ويقولوا حديث حسن صحيح ولكن حديث صحيح فقط لأنه ذكر في هذه المسانيد وهذه المسانيد ديال تيرميدي وأبو ذاود يعني لا يمكن أن هذا تدخل في مكان ديالها مع مثلا يعني مع ما هو أصح الكتب اللي هو البخاري ومسلم عند بعض الفرق الإسلامية أو بعض أصحاب المقالات الإسلامية في الفقه أنت مالكي ولا كنا كنا مالكيين أخويا مسلم بوي نحن نحلل نعينا عن المذهب المالكي لركنا كنسمعوا فصغرنا غير مختصر خليل هو اللي كان كيطرطقوا به ومنظومه ابن عاشر هي اللي كانوا كيقراوها في المدارس العتيقة في الجنوب في سوس داكشي اللي كنا عارفه هذاك هو المذهب الديني اخذوا به المغاربه كاع وهذا حتى هو عنده تاريخ وحريره ديالو المذهب المالكي لو كانوا ناس هنا اهل العلم ناقشوا معه هاد الامور ولكن كيدخل لنا اخي شبيش ماشي مشكل الايه ها هي وكملوا شكرا على التدخل ديالك سي مسلم بوي مساله المسيحيه اللي بغيت تناقشها كتجبلينا الصداع انا حتى مع البلطول كيتحاواش غرفه دينيه للتبشير فجاو عندنا ديكو أدمين سمعونا كنهضروا في المسيحيات وخدوا هذا الأمر الا بغيتي تهضر فيها راه غرف كين مثلا في المغربي غادي تمشي غرف ولا ثلاثه الغرف راه كيهضروا المسيحيات سير تماك راه كيصبوا فينا كيصبوا في الكتاب المقدس كيما بغاو سير يا أخي تبرع مع راسك وتنشر بغيتي تسمع الإسلام اجي مرحبا بك هنا ما عجبوكش هذوك الغرف ديال المغاربه واخا انهم كنخين سير عند المكلخين ديال المصريين المتاسلمين خريجي مشيخه الازهر غير الشريف فكين بعض من المصريين المتأسلمين الضفضع راك يسبوه في المسيح له وكلمش في الغرف ديالهم معروف الغرف ديالهم بصير تمك را صباحا ومساء الإنجيل قال يسوع قال هذا قال بولس قال هذا قال هذا صباحا ومساء ومساء مسبو الشتم سير تمك تبرع وحينما تريد أن تسمع للإسلام مرحبا بك فاظ الغرفة كورولوس لك حق الرد تفضل شكرا عزيز الفاضل الرب يباركك ويبارك حياتك وآسف للناس اللي رفعيني عديها بس أنا حبيت أرد أن أنا أنا من فترة جامدة وأنا قاعد معكم على البلتوك وفعلا تعبت شوية يعني من اللي عايز أقول للأخ اللي كان متكلم دلوقتي وبيقول لعن الله المحل للمحل الله والكلام من ده أنا ميهمنيش كل ده في حاجة هل هذه المرأة لو تزوجت رجل وما كانش الرجل ده زاق عسيلتها ولا عسيلته خمس سنين عشر سنين ومات هل تحل أن ترجع لرجلها الأول هو ده السؤال وهو ده مربط الفلس ده السؤال المنطقي أنا ما يهمنيش إن الله لعن المحلل ولا ما لعنهوش كل اللي عايزه وصله أنا ان العقد هو اللي حلل الزواج للمرأة اللي ترجع الجزء الاولاني ولا النكاح هو ده اللي انا عايز اسال عليه بمعنى ان ممكن تكون مرأة زي اللي جاءت للرسول اللي هي مرات رفاعة القرزي وقالت له ده عنده مثل هدبة السوق قال لها لا هنا ما تكلمش الرسول عن العقد ولا تكلم عن الصداق ولا تكلم على اي شيء كل اللي فتح ثمه به وقال لها لابد ان يزوق عسيلاته عسيلاتك وتزوق عسيلاته هو ده اللي انا بسأل عليه يعني لو مرأة دلوقتي عادية اتطلقت من جوزها حتى لو بحسن النية وقلنا ان هي ما كانش في نيتها ترجع لرجلها الاولاني ومتزوجة مع رجل اخر والرجل ده ما كانش راجل ما عنده اللي هده بتسوق وقعدت معاه سنه اثنين تلاتة خمسة عشرة وما زقش عسيلاتها ولا زقت عسيلته هل هنا تحل ليه؟ هو ده السؤال الجوهري من حلل المراه عقدوها ام فرجها ياريت اللي يطلع يرد يكون متعقل للكلام اللي بيتقال ما يطلعش يقول لي لا انا المحلل والمحلل له انا مالي ومال المحلل له انا ما بقولش لا انا ولا ما انا بسأل سؤال واضح هل الذي حلل المراه لرجلها الاول عقدها ام فرجها سيتو شكرا مش عايز اطول اخي الفاضل والمايك فري شكرا من حللها هل عقدها أم فرجها أظن بأن أغير عودها كورولوس هل تستطيع أن تعيدها وأسجلك يا أخي حتى حينما أي كان يريد أن يجيب على هذا السؤال أن نحدد الموضوع بالضبط ونؤطره في هذه الجملة تحديدا تفضل كورولوس هل من حل لها فرجها أم عقدها لك الله قد قلها وأنا سأسجلي أخي وأعدها لهم تفضل شكرا أخي الحبيب الرب يباركك سؤال واضح سؤال واضح المرأة التي تزوجت من رجل غير زوجها بعد طلاقها ثلاثة مرات ولم يدخل بها الرجل ما كانش رجل كان عنده كمثل هدبة السور وقال لها رسول الله لابد أن يزوق عسيلتك وتزوق عسيلته هل هنا مرة ثانيه هل هنا الذي حل المرأة عقدها أم فرجها مرة ثانيه الذي حل المرأة لرجولها الأول عقدها الشرعي ولا فرجوع الشرعي شكرا أخي الحبيب يعني أنا معاكم شوية برده يعني مش هقدر انام دلوقت انا معاكم شويه شكرا اخي ربنا يباركك معاكم المايك المايك فري شكراً. <تصفيق> شكرا شكرا يا أخي كرولو شكرا ربنا يباركك سؤال واضح سؤال واضح المرأة التي تزوجت من رجل غير زوجها بعد طلاقها ثلاثه مرات ولم يدخل بها الرجل مكانش رجل كان عنده كمثل هدبة السوق وقال لها رسول الله يابد أن يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته هل هنا مرة ثانيه هل هنا الذي حل المرأة عقدها أم فرجها؟ عقدها فرجها؟ عقدها فرجها؟ عقدها فرجها؟ عقدها فرجها؟ عقدها فرجها برافو برافو برافو يا عبد الحليم صوتك وحش <تصفيق> شكرا يا اخي عقدوها ام فرجوها غيها ضرم عايشي واحد غرم قنصر في قوباة تسجيل ما فييلي باقي ما زالي راسي عقدوها ام فرجوها سعيد تفضلسي سعيد لك اللقاء السلام على جميع المسلمين المؤمنين يتأمن بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم أولا ينتي بالنبي صلى الله عليه وسلم سلموا عليهم بالسلام ديانا سنسلم عليهم بالسلام لي مو يكن تسلموا فيه على الناس سنسلم عليهم بالسلام بالنسبة لي